لا يا يشمل لا يا راحم لا أنت الله يبارئ لطفك يشمل لا يا راحم لا أنت الله عملت بعفوك من آلا كفاه الإثم بدنياه وغطرت إلهي أثاما يمشي إن تبكي عينه عملت بعفوك من نالا كفاه الإثم بدنياه وغفرت إلهي آتاما يمشي إن تبكي عينه فدم يا رب على قلب قد تاب سحائب تغشاه يبارغ من يرجى ويرى تحريط جمال تعشناه فدم يا رب على قلب قد تاب سحائب تغشاه وانشر مرحمة في كرب طال وعلام وانشر من جودك مرحمة في كرب طال وعلام وانشر من جودك مرحمة في كرب كماننا يا راحمنا انط الله عملت بعفوك مننا آلا كفاه الذنب بدنيا بو وغفرت الي الى تمام من حين تبكي عيني عملت بعفوك مننا آلا كفاه الذنب بدنيا فطارت الى نيته تماما لمسير تبكي عيناه الله ما لنا من بعد الشدث يلقاه فتدارك ضعفا يلحقه ان ذا وابل للملتاع الشوامل من بعد الشيطة يلقاه فتدارك ضعفا يلحقه إن التوى بل أوراه يمشي للضاك بلوعته والتاع به ما أثناه يمشي للضاك بلوعته داويني ما اتناه كنزاري انقفك اشملنا يا رب واغفر لنا راحمنا انط اللهم يا بارئ انقفك يا راحمنا انط اللهم دوالاني دلوا اللهو رجالي يا روحي فاجعل يا الله يا, يا روحي له مرجع يقضي